سبحانه للاخرين ان يعلم الاسلام وقال ان هذا امر عظيم ان يهدى الله عز وجل قلب من شاء الى هذا الدين ان الدين عند الله الاسلام من يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالاخره من الخاسرين اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا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 Wa ashadu anna Muhammadan Rasoollah. En als je het in het Hakk, Al Jannata Jannet, en het Jannet, haq. het Jannet, en het Jannet, en het Jannet, en het Jannet, en